وقطعناه مثنتا عشرة أسباغ أمما وأول حينا إلى موسى بس تستاؤ قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر فان بجست منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما